بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم وَأَمَّا السائل فلا تنهر وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث